اللهم رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على الاله وصحبه اجمعين اللهم ارفع قيامك وفضلك وسلامك كلهم ويرى ترى قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاشى ولا منجد ان راى هذا الدبر وَلَا يَبَعْبَعْدُكُمْ هَلَمْ مِنْ بَقْرِ وَكُونُوا عبادًا لَهُمْ مِنْ قَالْ مِسْلِمُ حَفَ الْمِسْلِمِينَ لَا يَبْلِغُونِ وَلَا يَعْضِمِهُمْ مِنْ وَلَا يَحْسِرُهُ اَتَّطَعَهُمُمْ ومشير ولا صدر منه الأدمان بحسب رئيه من المسلم ومشتراتها المسلمين كل المسلمين على المسلمين على المسلمين دانه وماله وعلى المسلمين وعلى المسلمين قال الحبيب الشريف في رساوة مهينة فقردوا صلى الله عليه وسلم لا تحاسدون الحصد هو ثماني زيال مجموعة الله الغيب وهو على مرافق المهتبة الأولى أن يتمين زيال مجموعة وتقصر له وهذه مجموعة والحالة الزيالية وهو مجموعة أن يتوقع ويتمنى جوال نعمة الغير وإلا تحصله الثالثة الغبطة وهو أن يتمنى من نعمة الغير ولا يتمنى جواله أهم ومتادم صلى الله عليه وسلم لا حسب إلاك في الإكرامين رجل أعطاه الله عنه فسلق الله على علاقه من الحسن ورجل أعطاه منه وعلا يقوم به علاقه من الحسن ورجل من الحسن يسمى ذلك معما المسجد الأولى يستعينه محرم لأنه وتراغم على الله بحسينين وعظم الله صلى الله عليه وسلم والعرض لا قبر الله عليه وسلم وفي أن الله يأتي بنادر بنادر الله عليه وسلم الله جمهة وعلى متصرفة لسنتيه أجل عليه وسلم يرضى يتراغم الله لا تنادر اول شيء او المباش او يزيد بسلعه ثمن وهو لا يريد تسليمها عنه وهو يريد الاظهار بالمشتري او فائده البائع وهذه محرم واي ثاني يدخل عن سلم موجود الشراء الشراء المنقل قد دفعات تور مثلا سيأتي ويزيد على هذه الكم وان اجل ان يرفع عنه وراعات للبائع ونفعل له اي قداب عند الحصري هذا المجش هو محرم وليس رميو على عرض في العكس الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بمسل عدنك يتبحي نشيء من النسيط فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القرية أغمى فقال رجل على الوضع تهنى رجل الله فقال صلى الله عليه وسلمونه وقال الاخر وعليكم بالخير فدعوا عودكم والهدار تكونوا لكم ما هو من عزه الشرف يريد يا جد يريد الانسان ان يشتم قال يضر بالباء الى المصلي وباء يريد لك هذا هو اقدروا تجد الاسباب التي ينشأ عنها البغضاء والكراهيه مثل الغل والحسد او المضاره في شيء من متاع دونه او السخريه بالشخص او شيء زائده عليه الله تعالى عليه هذه امور تنشئ تحول علمنا بضر كان أشباب الذي ينشر عنه مبيع يجب على الإنسان أن يبتحف عنه ينهي عنه يقول ما سل الله و سل الله و لا تباه منه قوله لا تجابه يعني ما يؤكد أحدهم قطاعه بموره يعني إذا وجده الزبري أعرض عنه ودسع عنه ايوه تقولوا باور ما بيقولوا معنى كذا ده اني راجع شيء على السلام شيء على السلام وبين القنون قال تطعاقته من علو ف التبعد هو الاعران عن الايمان لا يسلم على المؤمن ولا ينفط له يقول ولا يبيع بعضكم على ذمة بعض بيع الانسان على بيعه اي يجمع انسان يشاهده مشلع فده عجزه جنو فياتي ويرى شخص اخر عنده هو ده بيجيب او اكثر منه طه له انا اعطيه افضل منه ياكل من ندبه ويغرب البائع لا يمول هذا هو معنى بيع الامتنان يا اخي هذا محرم لا يجوز هذا يعني الان يعني ما موجود التعامل بالاشخاص ببطاقات التامين يعني يعني لكن الانسان ويجوز متاجر المحل فيعطيه رقابه على اساس ما يشتري من غيره وهذا لا يجوز هذا بي احتكار الغذاء كما ان احتكار السلعه الضره لان يكون عنده زود او طعام او زبيب اي وحيد او, أو مبادئ وعند غلّك عكّل منه كبيراً ستحتفر الشور وترفع الأسلام لتذرّ بالنبائح الأقل أي لتذرّ بالجدود وسواء احتكار الزبائن أو احتكار الزبائن هذا ما يجيزه بسنا وإن ما هو من الإبراع منه حتى ينبئه من جده آره بالله أي انكذاب الزبائل يحفق لذلك بعض البطاطات يمكن تسمي بطاطة بالكعديم كذلك من بيء الضعف على بيء الآخر هو أن يعني رسول عكس بالفعل يعني زمن akan yumana nujrud la ma ajnu musaadaa lil muslim wa inna hada igrar dil jah tazal hayish qadru okunu 'abdullahu tukway da'wa lil muslimin ila taqwaa illahi jalla wa a'la ثم أكد ذلك بطريقة اليها المسلمات الأسفل عن نسل محق المسلم كل كل آدم آدم من كراب عن نسل محق المسلم ويغنونه يعني لا يتسبب أن يتركار جميع حبيبه ويشب عليه هورا أيها المعاون الغدوء من سجورها او يريد جهه من هذا ما يذنه لا في مال ولا في حق ولا في دم ولا في منه يحتاج الى نصرته او شهاده بناءه من نصر او يمكن ان اقول منه من الجيران للصدق وهذا لا يوجد ولا في دمه لا يكبيره في الواجب هو حجب يجب عليهم إذا هو عاده أنه يجب أو إذا حدثه يمكن نصادق البيحة ولا يحكيره والاحتفاظ هذه من صفات الكبر الصوات الكعلومية هو غنطيون نحن التحقق على المسلم التقوى هامل يشير صلى الله, الله, صلى الله عليه وسلم على المتدرين سلامه الراب يعني أن الإنسان إذا كانت التقوى في قلبه لأن القلبة في السدر والقلبة نوات التثمين ونوات الخشف من الله جدا لأمر الاجتماد منه اتخذ يا اهاه انشير الله صدري وسلم الله عليه الصلاة والله لحسب الرئي من الشمي أن يحتر أخاها المسلم يعني يكفي المسلم شرا أن يحتر أخاه كيف يعني يحتكرونه يلزم الى يبي انه اتمم علمه اي اقل منه علم او اقل منه بيان او اقل منه شيء اتنين جماعه طيب يعطي اخذ يحرمه هو الله جل وعلا مطاعدا على اي قيمات ولا تفخر بشيء عطاه الله حرم غيرك من الله يجب أن تتوافع وان تحمد الله الجنة وعلى الذي فضلك على تثمين وان تحمد الله على باب كل المسلم على المسلم يعني المسلم على المسلم حرمات ومن يمحرم ومن يمحرم الحرم محرم لا يجوز للانسان ان ياخذ شيئا من حد مسلم والله يغناوي في هذه الثلاث لهذا انه محمد بن صلى الله عليه وسلم لمعرفته على في, في حجه الوداع قال علي صلاه وسلام اي يوم هذا قال الله وResوله أعطم قال ألي بلد قاتله قال الله وResوله أعطم قال احي أن شيء ذلك قال الله وResوله اقام قال عليه quedarو هو له دي مناقلك حسن فعله هذا البلد الحمام وهذا هو الشهر وحظه قام للهائم عدد الله رسول الله مَالَفَ إِنَّ بِنَوَكُ؟ مَعَرَาَّقُمْ أَعْرَاضَكُمْ وآمين عليكم محمة يوركم هذا مشاهدكم هذا في بلدكم هذا الله أمه البلغ الله المغشب كذب بلغ صلى الله عليه وسلم من دماغ المدين وجد على كل من بلغ الله على البلغ أن يسعد الله من دماغ المسلمين الأقوالين على دماغ المسلمين لأن الله ينتهي كشيح من دين ونسألك أوقات من حاجة مثل هؤلاء الحجة الحجين هؤلاء الشكاتين للدناء الذين يعتدون على تمام الدنوح والأعراف يطير لهم بعين يجب الله جل وعلا ومن المؤسس أنهم يجبونون إلى الإثنان هؤلاء الدواعش وأن الله الطوارئ هؤلاء الذين خرضوا على المسلمين وعادوا المسلمين وغير المسلمين أكثر قدرة لا يجريد الاحتباء عليهم في ديارهم ما داموا غير حربيين لا يجريد الاحتباء عليهم ولا في دنائهم ولا في حواتهم ولا في أميالهم فتجد أحدها إلى الطوارب أحدها إلى الجواهد فقدرادهم الذين تردوا على نهديهم وطريقتهم وضعهم ونفسهم ان يقوله جبار او يقوله طائره او يقوله يجمع اليمن اي كان هو المسلمين فيقوم او ينزلون ايضا ان مجراه كان الله جل وعلا على علم الذنب وعاله بين العباد حق وما بعد ذلك بالنسبه له هو هو الاخلاص تعالى في حق دماء المسلمين يريد أمالك الثلاث ويعتدوا على عراض المثلين فعاده عراض المثل للطور المثلين عليه السمد إني المثل هو على المثلين القرام جميع ماله الحمد مطالق حتى غير المثلين أن تتلم عهدًا لما راحة الجمع لها ريحة وهي جميع يشيرت لكما يستمر اجبر على الانسان ان يسطع الله جل وعلا نقول لك عليك يا ما هذا غضبه وقول لك يا ابن هذا تلون الله اولاد ان يتبع اضر ويجيد له وهو يبون على طول لا تضل على الدنيا وولا عذاب مؤجل اسلم فلائك في القادم وتتعلم اللهم صل على ايد النبي وعلى الياء صح بارك الله فيكم احسن اليكم شيخنا احسن الله اليكم نفع الله بكم جميعا اياكم الله شيخنا السلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته